قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نرزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَتَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مَسْمَى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 منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وارزق ربك خير وابقا واامر اهلك بالصلاه واصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والاخره للتقوى